بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات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 وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاهلهم قثو انني انست نارا وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاهلهم قثو انني انست نارا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبضَةٍ أَوْ أَجِدُ على النَّارِ هُدًى لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبضَةٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى فَلَمَّا أَتَاهَا انا ربك فاخلعن عليك انك المقدس طوى اني انا ربك فاخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فعبدني واقم الصلاه لذكري انني انا الله لا اله الا انا فعبدني لذكري إن الساعه آتيه أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعه آتيه أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتض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 قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآلم أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف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 وَأَمِّنْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ آمِنٌ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقهوا قولي واحل عقده واجعل لي وزيرا من اهلي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخشجد به اذري هارون اخشجد به أزري واشركه في أمري واشركه في امري كِنُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا كِنُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مننا عليك مرة أخرى قال لقد اوتيت اسلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا ال ال امك ما يوحى اذ اوحينا ال ال اني قذفي فيه في التابوت تقذفي فيه في اليم مثل يلقه اليم بالساحل اني قذفي فيه في التابوت تقذفي فيه في اليم هل يلقي ينم بالساحل ياخذه عدو لوعده له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني ابتمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله اذن شي اختك فتقول هل ادلكم على من يدخله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَخْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى عَلَى رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَخْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى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 إِا قدَد أُوشيَ إلينَا أََّ العذَابَ عَلَ مَا كَذَّبَ وَتَوََّ إَِّا قَدُ أُوحيَ إليْن أََّ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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابا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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا فلنأتينك بتحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولت العون فجمع تيده ثم اتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقن بعذاب وقد خاب من استرا قال لهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقن بعذاب وقد خاب من فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَا وأسر قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما, بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما تُلْقَى وَإِنْ مَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّاتْ تُلْقَى وَإِنْ مَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ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 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوهُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيث إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لنكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر قال امنتم له قبل ان اذن لنكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر وَلا أُوقَقِعَ أييدِيَكُم وَجُلَكُم مِن خلِلَافِ وَلَهُ صَلّبًاَّكُم فيِي ج عَّخلْ فَلا أوقَطِ عَ أييدَكُم وَغْجُلَكُم مِن خلِلَكِ وَلَهُ صَلبًاَّكُم أَشَدُّ عَدابَو وَأَبق وَلَا تَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك جََّ تُعَدنَ تَجرِي مِ تَ تحتْهَاأَنهَا رُخَدِينَ فيِيهَا وَذَلِكَ جَزَمَ تَزَك جََّ وَلا قدَأَ حَن إلى موسَ أنْ أسبي عبدي تَْب لَهُ قَيقًا ف البَحريَ بَسلَّ تَخاقُ درَك وَلا تَقشاء لا تخابُ درَك وَلا تَقشى فأذبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل تدعون قومه وما هدا فأذبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل تدعون قومه وما هدا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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَإِنْ تَعْثَوْا فَإِنَّ قُلْ مِن قِبَلِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَقْعُدُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى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 قال هم أولئي على أثري رَبِّ إليك رب لترضى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري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 قالوا ما اخلثنا موعدك بنملكنا ولكننا حمنا اوذرا من زينه القوم ولكننا حمنا اوذرا من زينه القوم فقدثناها فكذلك القسامر ولكننا حمنا فقذتناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا أَفَ لاَا يَرونَ أَلَّا يَجيُ إلَيْهِم قَوْلَ وَلَا يَملِكُ لَهُم ضََّ وَلَا نَسْعى أَفَلَا يَْونَ أَللا يَوجُ إلَيْهِم قَولَ وَلَا يَملِكُ لَهُم ضَغم وَلَا نَك وَولقَد قَالَ لَهُم هاَارون مِ قَبْلوا يَا قَوْمِ إ مَا قُتِتُ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 قالوا لن نبرح عليه يأكفين حتى, حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفأ عصيت أمري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أبعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 قال بصدت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فما خطبك يا سامري قال بصدت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ الْآفَاقُ لَا حَرِقًاهُ ثُمَّ لَنَنْسَخَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عليه عاكفا لا نحدق انه ثم لنا نسكن له في اليمن السام انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما انما الهكم الله الذي لا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 167. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 168. خالدين فيه وسائلهم يوم القيامة حملا 169. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 170. خالدين فيه يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ الزُّقَّارِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ الزُّقَّارِ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا عَشَرَةَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا عَشَرَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إذ إِلَّا بِالتَّمْئِيلِ يَوْمًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالتَّمْئِيلِ يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنَسِفُهَا ربي نسفا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَا سَفَهَاؤُ رَبِّي نَسَفَا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أمتا يوم اذ يتبعون الداعي لاع وجله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يوم اذ يتبعون الداعي لاع وجله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يَوْمَئِدِ الَّ تَآثَعُ الشَّقَاعت إِللاا مَن أَذِنَ لَ وَحمان وَرَضِيَ لَ قَوْل يَوْمَئِدِ اللا تَآ تَع الشَّكاتُ إِللاا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرحْمنان وَرَضِيَ, له قولا له الرحمن ورضي له قولا يعلم مَا بَيْنَ أَذهِم وَماَا خَلْتَهُم وَلَا يحطُونَ بِه عِلمان يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غُلْمًا وَعَلَى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ولا هضما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 إَِّ لَكَأَلاا تجوعكِهَا وَلَا تَعْرَوأَنكَ لا تَغْمَأُ فِيهَا وَلا تَغْبح إَِّ وَلَا تَعرَوأَنكَ لا تَغْمَأُ فيِهَا وَلا تَغْحا وَسْوسَ إلَْهِ الشَّيقَانُ قَالَيا دَمُهنأَدُلُّكَالَ شَجرَة الْخُنْذِ وَمُنكِلَّ يَبَلَ فَوَسْوَتَ إلَْهِ الشَّيقَان قَالَيا آدَمُهَانأَدُلُّكَالَ فأكلا منها, فبدت من فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْأَعرَضَعَذِكْر فَإَِّ لَ مَعيشَةَ ظَنكَ وَنَحشُرُ يَوْمَ القِيامَةِ أَمَا وَلَعرَضَذِكْر فَإَِّ لَ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أَوَلَكَذَلِكَ تَتَكَاءَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ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 ان في ذلك لآيات لا يؤمنونها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت ربك لكان لزاما وأجل مسمى اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الْآلَئِ لَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَمِنَ آلَئِ أَسْبِحْ وَأَطْرَا فَنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَظْهَرُ وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسٍ لَهُمْ فِيهِ وَارْزُقْ رَبُّكَ خَيْرًا وَأَبْقَى وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ منهم زهرة الحياة الدنيا لنسلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بايه من ربه اولم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى فقالوا لولا يأتينا بايه من ربه اولم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب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 قل كل منك رب ص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ديما الله